تلك حدود الله، وَمَن يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدٍ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ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 يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا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 فانكحوه النبئ إذن أهله النوى أتوه النأجره النبِل معروف مُحصَناتٍ غير مُسافحات مُحصَناتٍ غير مُسافحاتٍ ولا مُتَخِذات أخذات فإذا أُحصِنَ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصُ ما على المُحصَنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم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 وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَانُهُ وَظُلْمًا فَسُوَفَ نُصْلِيهِ نَارًا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 فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا عصا الرسول لو تسوى الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا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 أو لا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنْفَتِ يَمْمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحُوا بِوَجْوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّ غَفُورًا ألم ترَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّ السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَاءِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا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 من قبل أن نطّم سوّجوها فنردّها على أدبارها أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبّت أو نلعنهم كما لعننا أصحاب السبّت وكان أمر الله مفعولا.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 أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ۖ فَمِنْهُم من آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۗ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَאِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَكَ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا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 وَمَن يَشْفَع شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُل لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا وَإِذَا حُيِّتُ بِتَحِيَّةٍ فَحِيِّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا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 قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستطعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا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 ولا تهنو في بيت غايل القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكما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 ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه منهم أن يضلوك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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً ليس بأمانكم ولا أمان أهل الكتاب من يعمل سوءاً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 وَرُسُلٌ قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلٌ لَمْ نَقْصَصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُمُ سَاتَكْلِمَةً رُسُلٌ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَن لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجْجَةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ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 له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا